Lagud bila Allah min al-Shaytan al-Rajim. Jadi, jika langit terbelah, maka ia adalah bunga yang berduri. Dengan apa? Tuhanmu yang berduri. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم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 ما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي؟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 ما تكذبان، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آية؟ <آن> ربك ما تكذبان متكئين على رف في الخضري وأبقري حسان فبعيان ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجنان والإكرام تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قُدِّمَتْ لَكُمْ هَذِهِ التِّلَاوَةُ مِنْ